بسم الله الرحمن الرحيم ali, fla, mi, mi, mi, fi mi, mi, mi, mi, mi, لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ lilam ma tatzakkarun wa kam min qaryatin ahlaknaha fajaa'aha fajaa'aha فَمَا كان دَعْوَاهُمْ إِذْ جاءهم بَأْسُنَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا فلنَسَألَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إلَيْهِمْ وَلَنَسَألَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقْصَنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّ غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَ إِذِ الْحَقُّ Femin, sakulet, mawazi, inka humulmu flijon, women, chwon,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 قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج من الصاغرين قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم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 ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما اوريا عنهما من سوءاتهما وَقَالَ مَا hej, kume, عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمنن أصحين فدليهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من وَرَقِ الْجَنَّةِ وناداهما ربهما ألمأنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما ألمأنهكما لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهذطوا بعضكم لبعض عدو Wala في binowych prometumentach od k boundarieska Jestemako stasi ㅎ Bina że nie znajdą alternatywą i zainteresą 이 قد أنزلنا عليكم لباسا وريسا وآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون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 يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ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 قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل مر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هذي وفريقا حق عليهم الضلال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا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 ولكل امه نجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون يا بني ادم إن ما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 حتى إذا فِيهَا فيها جميعا قال تخراهم قالت أخرىهم لأولئهم ربنا هؤلاء يضلون فَآ اتيهم عذاباً ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت ولاهم لأخرهم فما كان لكم علينا من فضل فذوق العذاب بما كنتم تكسبون.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 لقد جاءت توصل ربنا بالحق ونود ان الجنه أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالاخره كافرون وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم gdy był niebiański, niech międzie, عَلَيْكُمْ لَمْ niech وَهُمْ niech międzie, niech międzie, قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب العراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا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 انا في ضوع علينا من الماء يوم ما رزقكم الله قالوا وان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا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 يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا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 إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلَا تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدَعُوهُ خَرْفًا وَطَمَعًا إن رَحْمَةَ الله قريب من المحسنين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 أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك واغرقن الذين كذبوا بآياتنا انهم كانوا قوما عميا والى عاد نخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون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 لَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُم خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا Słyszymy o الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا فاتنا بما w tym momencie, من الصادقين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 بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فانجيناه والذين معه برحمه منا وقطعنا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 قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تاكل في أرض الله ولا تمسسوها بسوء فان يأخذكم عذابنا واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد في الارض تتخذون من سهولها. تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن امن منهم اتعلمون اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه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 فعقروا الناقه وعتوا على امر ربهم وقالوا يا صالحوتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين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 فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم نطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين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 ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم ان كنتم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 وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وان كان طائفة منكم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 قال أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَ اللَّهُ مِنْهَا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 ارسلنا في قريه من النذين الا اخذنا اهلها الا اخذنا اهلها بالباسا والضراء هم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آبا. وكان الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولون أهل القرآن اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون Afa min ahl al-qura' ayat yhum ba'suna bayatou wa humna imun a wa min ahl al-qura' a wa min افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون اولم يهدن الذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء وصبناهم بذنوبهم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 فماذا تامرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن نلقي عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وذطل ما كانوا يعملون فاغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آم ما أنتم به قبل أن نذل لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة إن هذا لمكر وَمَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لأُقَطْعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمُ أَجْمَعِينَ قالوا وإنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين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 فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ La كشفت Schaftaan, Narege Zalanuminen, Alankawa, Lenorus, فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ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 إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم قال انكم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ما هم فيه وذاطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أَبْغِيكُمْ إلها وهو فضلكم على العالمين وإذا انجيناكم من آل فرعون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 سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا وإن يروا كل آية لا بِهَا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا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 قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بي سما خلفتموني من بعدي أعجلتموا أمر ربكم وألقل الواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين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 يا ربك من بعدها لغفور رحيم، ولما سكت عن موسى الغضب أخذ للوَحَّ وفي, وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون.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 الذين يتبعون الرسول النبي ألمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يامرهم بالمعروف يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم راهم ولغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه واتبعوا النور الذي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 وَاتَبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَبِمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّتُهُ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَقَطَّعْنَاهُ مُثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاقٍ مَمَّا وَأُوْحَيْنَا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 وَإِذْ قِيلَ لَهُ skonu, a الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ wakunu, وَقُولُوا wakunu, وَقُولُوا wakunu, wakunu, الْبَابَ wakunu, تُغْفَرَ لَكُمْ خطيئاتكم. سنزيد المحسنين.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 واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تاتيهم حيتانهم, إذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم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 واخذنا الذين ظلموا بعذاب mudi, بما كانوا يفسقون فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ سوء العذاب. إِنَّ رَبَكَ لَسَرِيعُ العقاب وإنه لغفور رحيم.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 فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا لدنا ويقولون سيغفر لنا ويقولون سيغفر لنا واياتهم عرض مثله ياخذوه الم يوخذ عليهم ميثاق الكتاب ان لا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه والدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون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 خذوا ما أتينكم بقوته واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذا خذ ربك من بني آ Życzyłbym sobie z tego, żebym nie był w stanie zademonstrować się w Szahidana, awtangunu, تقولوا يوم awtangunu, awtangunu, كنا عن هذا غافلين awtangunu, تقولوا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 ولهمو أعين لا يبصرون بها ولهمو أذان لا يسمعون بها أولئك كلا بل هم أضل أولئك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 وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم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 وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إن إِنَّا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُوْمَنُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إلِيَهَا، فَلَمَّا تَغْشَى هَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا، فَمَرَّتْ بِهِ، فَلَمَّا أثقلَ الدَّعْوَ اللَّهِ رَبَّهُمَا Dعوا الله ربهما لئلا اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما اتاهما صالحا جعل له شركا جعل له شركا في ما آتاهما فتعال الله عن ما يشكون أ يشكون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون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 فدعوتموهم ام انتم صامتون ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين a lhomu arjulun yemshun bia A lhomu ojdi yabtushun bia A يسمعون بها قلوا ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين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 وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وامر بالعرف وَأَعْرِضْ عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله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 وَإِذَا لَمْ تَاتِيهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا جَتَبَيْتَهَا قُلْ لَمَا أَتَبِعُ مَا يُوحَى إلَيَّ مِن رَبِّي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 وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُ وَخِفَتَ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِ وَلَا صَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَ ويسبحونه وله يسجدون